عشرون. استمع إلى العبارات الآتية وأعدها. مرحباً، اسمي علي، أنا مسلم. أنا من أنقرة. من أين أنت؟ أنا من إزمير. المدرسة الابتدائية.